وحرم عليكم صيد البر ما دمتم محرمين بحج أو عمر واتقوا الله بانتثال أوامره واجتناب نواهيه فهو الذي إليه وحده ترجعون يوم القيامة فيجازيكم على أعمالكم ربنا جل جلاله حرم على المحرم صيد البر وفي ذلك حكم يعلمها الله تعالى ومما نعلمه من ذلك لأجل أن يتعود الإنسان على امتثال أمر الله فهو في الحج ممتثل لأمر الله يراقب أمر الله تعالى لأجل أن يتربى الإنسان في هذه العبادة على المراقبة لأجل أن تكون المراقبة في حياته جميعها فيعيش الإنسان في بيته وفي عمله وفي خارج عمله يعلم أن الله حرم عليه أشياء وأمره بأشياء فعليه أن يؤدي حق الله تعالى في الانتهاء عما حرم وفي فعل ما أمر وهنا أحل لكم صيد البحر وطعامه يعني هذا الصيد ما يسدل لسانا الطعام ما يلقى ميتا أو حيا ولذلك هو الطهور ماءه الحل ميتته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 من الصلاة والحج والعمرة ومصالحهم الدنيوية بالأمن في الحرم وجباية ثمرات كل شيء إليه وجعل الأشهر الحرم وهي ذو القعدة وذو الهج والمحرم ورجب قياما لهم بأمدهم فيها من قتال غيرهم لهم والهدي والقلائد المشعرة أي مشعره بأنها هدي للحرم والقلائد المشعرة بأنها مسوقة إلى الحرم أي مسوقة لتذبح في الحرم تعظيما لحرم الله ويضعبها فقراء الحرب قياما لهم لأمن أصحابها من التعرض لهم باذى ذلك الذي من الله به عليكم لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم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 ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون ليس على الرسول إلا تبليغ ما أمره الله بتبليغه فليس عليه توفيق الناس الى الهدايه فذلك بيد الله وحده والله يعلم ما تظهرونه وما تخفونه من الهدايه أو الضلال وسيجازيكم عليه إذن الأمر بيد الله وعلينا أن ندل الناس الى الخير اما التوفيق فهو من عند الله تعالى قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا اول الالباب لعلكم تفلحون يا ايها الرسول لا يستوي الخبيث من كل شيء مع الطيب من كل شيء ولو اعجبك كثرة الخبيث فان كثرته لا تدل على فضله فاتقوا الله يا أصحاب العقول بترك الخبيث وفعل الطيب لعلكم تفوزون بالجنة باعتبار أن الفلاح وشق طريق إلى الجنة يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها والله غفور حليم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 فقد تجاوز الله عن أشياء سكت عنها القرآن فلا تسال عنها فإنها إن سألتم عنها نزل عليكم التكليف بحكمها فالقرآن منزل على التخفيف والواجب على الإنسان أن يتعلم أحكام القرآن لا أن يسأل عن الأشياء قبل نزولها قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين قد سأل عن مثلها قوم ممن سبقوكم فلما كلفوا بها لم يعملوا بها فأصبحوا كافرين بسببها وهذا فيه تحذير كبير من ترك الوحيين ما جعل الله من بحيرة ولا سائلة ولا وصيلة ولا هام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون أحل الله للعام فلا يحرم منها ما حرمه المشركون على أنفسهم لأصنامه من البحيرة وهي الناقة التي تقطع أذنها إذا أنجبت عددا معينة والسائدة وهي الناقة التي إذا بلغ السدن المعينة تترك لأصنامهم والوصيلة وهي الناقة التي تصل انجاب انثى أنثى بأنثى والحامي وهو فحل الإبل إذا نتج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 لتحقيق مصالح العباد الدنيوية والأخروية ودفع المضار عنهم. عدم الإعجاب الكثرة فإن كثرة الشيء ليست دليلا على حله أو طيبه وإنما الدليل يكمن في الحكم الشرعي من أدب المستفتي تقييد السؤال بحدود معينة فلا يسوق السؤال عما لا حاجة المرء ولا غرض له فيه ذموا مسالة المشركين فيما اخترعوه وزعموه من محرمات الأنعام كالبحيرة والسائبة والوصيلة والحامي وهذه الآية أصل في التحذير من البدع وقال الله اياكم كل شر وفتح الله لنا ولكم كل خير هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته